فياتي الرجل يمسك القرآن يقول أشعر بتعب لكن أعطيه جريدة أو مجلة أو أزياء ما يشعر بتعب لماذا تشعر بتعب؟ تعلم لماذا؟ حتى أبين لك الأمر الآن المجروح إذا أردت أن تطهر جرحة شعر بالألم لأنك تطهر فأنت لما تقرأ القرآن تطهر نفسك من الذنوب ومواقع لك فوضع طبيعا تشعر بألم التطهير واضح أنت تشعر بألم التطهير فاصبر على نفسك حتى تنعم بصحة الروح هذا الألم يجعلك بعد ذلك تحيا لا تصبر على نفسك ليس أن أول قراءة وقراءتين أو, أو ثلاثة أو أربعة تريد أن تشعر براحة وسعادة بل القرآن يطهرك كما أن الجرح يحتاج لتطهير ثم يأتي الشفاء كذلك القرآن يطهر بألم ثم يأتي الشفاء بإذن الله قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح